الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب يعمل عمل فعله سبعه اسم الفعل كهيهات وصح ووي بمعنى بعد و بمعنى بعد وسكت وأعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره ويجزم المضارع في جواب الطلب منه نحو مكانك تحمدي أو تستريح ولا ينصب اذن شرع المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من باب الإضافة شرع في ذكر ما يعمل عمل الفعل فقال باب ما يعمل عمل فعله او باب يعمل عمل فعله سبعه وذكر اسم الفاعل اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة باسم الفاعل ولم يذكرها جملة ثم يفصل إنما شرع مباشرة في ذكر أول السبعة وما يتعلق به فقال اسم الفعل كهيهات إلى آخر ما قال يعمل عمل فعله سبع. أي هناك أسماء تعمل عمل الفعل هذه الأسماء عدها المصنف رحمه الله سبعة وهي اسم الفعل والمصدر واسم المفعول واسم الفاعل والصفة المشبهة و. اسم التفضيلي والسابع كم ذكرت الآن اسم الفعلي المصدر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل و ها؟ كم ذكرت ستة إذن ماذا بقي قال اسم الفعلي والمصدر هو السابع المصدر ثانيا اسم الفاعل ثالثا اسم المفعول رابعا الصفة المشبهة خامسا اسم التفضيل سادسا اسم <تصفيق> ذكرته اسم الفاعل اسم, اسم, <تصفيق> اسم الفعلي أولها لاحظوا ثانيها المصدر ثالثها اسم الفاعلي رابعها اسم المفعول، سادسها الصفة المشبهة آه خامسها الصفة المشبهة سادسها اسم التفضيلي هذا الذي عندكم آه في متنكم أين السابع إذن؟ هم؟ السابع لا أدري في المتن لماذا السابع هو الجار والمجرور كذلك يعمل عمل الفعلي أنا لم اعد ما ذكر المصنف إلا الآن اسم الفعلي والمصدر واسم الفاعلي واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وانتهى. ويذكر النحويون الجار والمجرور كقوله تعالى في الله شك وسيأتي في آخر هذا المبحث ان شاء الله إذن هذه الأسماء تعمل عمل الفعلي تعمل عمل الفعلي ولكن لا تعمل هذا العمل مطلقا كما يعمل الفعل إنما هناك قيود وشروط وهذه الشروط والقيود تتعلق بكل اسم على حدة يقول رحمه الله اسم الفعل اسم الفعل إذن هو اسم اسم يكون بمعنى الفعل يكون بمعنى الفعل فيه معنى الفعل كهيهات بمعنى بعد قال كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت واعجب كهيهات بمعنى بعد وصه او صه بمعنى اسكت ووي بمعنى اعجب إذن ذكرها على الترتيب قال كهيهات وصح ووي بمعنى بعدة أي هيهات بمعنى بعدة ووي بمعنى صح بمعنى أسكت ووي بمعنى أعجاب ومن التمثيل يظهر أنه مثل للافعال الثلاثة مثل للفعل الماضي ومثل للفعل المضارع ومثل للفعل لفعل الأمر مثل لاسم الفعل الذي يكون بمعنى الماضي بهيهاته فهو اسم فعل بمعنى بعد اسم فعل ماضي هكذا يقال عنه اسم فعل ماضي يكون بمعنى بعد تقول هيهات النجاح أي بعد أو هيهات الفشل أي بعد الفشل ومثل لفعل الأمر بقوله صه فصه فعل أمر اسم فعل أمر اسم فعل أمر بمعنى اسكت بمعنى اسكت فتقول لصاحبك صح أي اسكت طبعا هناك فرق بينه وبين الفعل فلا يصرف تصريف الفعل لا يصرف تصريف الفعل فاسكت اسكتي اسكتا أسكت, أسكت إلى غير ذلك أما صح فلا تقل صهي وصها وصهو الى غير ذلك انما تقول صه للجميع ووي بمعنى اعجب وي وي كان ووا فيها لغات كما يذكر النحويون وي ووا وواهن هذه, كله هذه كلها بمعنى اعجب اسم الفعل كهيهات مثل المصنف في شرحه بقول الشاعر من يقرا فهيهات هيهات العقيق ومن به و هيهات بالعقيق المراسله فهيهات هيهات العقيق ومن به خل نعم و هيهات خل بالعقيق اواصله او نواصله هيهات هيهات العقيق ومن به هيهات هيهات هي يقال فيه اسم فعل, اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هيهات العقيق او هيهات الثانيه توكيد لفظي لها العقيق فاعل مرفوع رفعه الضم الظاهر على اخره وهذا هو محل الشاهد فالفاعل مرفوع باسم فعل الماضي كما ان الفعل الماضي يرفع الفاعل تقول بعد باعد العقيق ومن به بعودا العقيق العاقق، هما بمعنى واحد، ولهذا فرق بين هياتا وبعودا أن بعودي تصرف وهيهات لا يتصرف، فهو ماذا؟ اسم فعلي أمر آ ماضي، كذلك بعودا يلحقه تاء التأنيث وال وال ال الضمائر المتصلة، أما هياتا فلا يلحقه، ولهذا تفرقا ولهذا تفرقا فهي هات اسم فعل اسم فعل ماض وصح تقول لمن يكثر الكلام صح اسم فعل امر بمعنى اسكت مبني على السكون لا محل له من الاعراب والفاعل فيه مستتر وجوبا أتدرون لماذا؟ لانه بمعنى أسكت وأسكت فاعله مستتر وجوبا فكذلك ذاك ففاعله مستتر وجوبا تقديره أنت ووي بمعنى أعجب نعم هي اسم نعم صحيح. كيف ذلك؟ صحيح. لا هي بتنوينها اسم فعل أمر. نعم. بتنوينها اسم فعل أمر. لماذا تكون في اسم؟ ولو نحن لم نخرج من إسميتها حتى نستدل بالتنوين على اسميتها هي لم تخرج من التنوين. لاحظ هذا؟ فهو فعل امر بمعنى اه عفوا فعل اسم فعل مضارع بمعنى اعجب وكذلك يستتر الفاعل فيه وجوبا لانه اسم فعل مضارع بمعنى اعجب وفاعله يستتر فيه وجوبا قال ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله لا يحذف لماذا قال لا يحذف؟ لأن الفعل يحذف يجوز حذف الفعل أحيانا ويجب حذفه احيانا أخرى يجوز حذف الفعل تقول من جاء الجواب زيد فهو فاعل لفعل محذوف جوازا تقديره جاء زيد إذن جاء حذف جوازا وعمل وهو محذوف أما اسم الفعل إذا حذف فلا يعمل ولهذا يقال لا يجوز حذفه فإذا حذف كأنه لم يذكر أما أن يحذف ويبقى عمله كأنه مذكور فهذا لا لا يثبت هذا وهذا فرق بينه وبين وبين ماذا وبين الفعل لا يحذف قال ولا يتاخر عن معموله لان الفعل يجوز في بعض معمولاته أن تتقدم عليه بمعنى أن يتاخر هو عن معمولاته وهذا طبعا بخلاف ان يكون المعمول فاعلا لان الفاعل لا يجوز له ان, يتأض... أن يتقدم عن... على معموله على عامله بمعنى أن الفعل لا يجوز له ان يتاخر على على الفاعل ماذا يقصد بالمعمول يقصد ماذا يقصد الف... المفعول به وسائل المتعلقات أو المتعلقات عفوا مثال ليتضح المقال نقول جاء زيد مسرعا إذا هذا الفعل جاء له معمولات المعمول الاول فاعل والمعمول الثاني مسرعا ويمكن أن نزيد معمولا آخر جاء زيد مسرعا في السيارة كل هذه معمولات للفعل جاء الآن الفاعل لا يجوز له ان يتقدم على معموله على عامله واذا تقدم المعمول بمعنى أن العامل سيتأخر والمصنف هنا قال ولا يتقد ولا يتأخر على معموله يعني لا لا يتقدم المعمول على على العامل هنا على اسم الفعل الفاعل عفوا الفعل يجوز لبعض معمولاته أن تتقدم عليه بمعنى يجوز له ان يتأخر عنها مثال مسرعا جاء زيد في سيارته هنا تقدم مسرعا وتأخر العامل وهو جاء مسرعا في سيارته جاء زيد مسرعا في سيارته جاء زيد كما مضى الحال حال وصاحب الحال يجوز أو لا يجوز يجوز أن يتقدم صاحب الحال كما مضى إذن هنا بعض المعمولات يجوز لها أن تتقدم على العامل ليس مطلقا اذا فهم الفاعل لا يجوز له اما اسم الفعل فلا يجوز له ان يتاخر عن معمولاته مطلقا بمعنى لا يجوز لمعمولاته ان تتقدم عليه قال وكتاب الله عليكم متاول كتاب الله عليكم هذه ايه او جزء ايه كتاب الله كتاب الله عليكم عليكم اسم فعل بمعنى من يجيب كتاب الله عليكم عليكم اسم فعل بمعنى كتب الزام الزاموا او الزام عليك عليكم كتاب الله هذا تقصي... هذا تق... هذا قصد المصنف قال متاول لان بعض النحات أجاز أن يتقدم المعمول على اسم الفعل عليكم اسم فعل امر بمعنى الزام الزام كتاب الله كتاب الله هذا معمول مفعول به لمن؟ لعليكم قال يجوز أن يتقدم ولكن قال هو ماذا؟ متأول لماذا قال متأول؟ لأنه قليل جدا في كلام العرب فلا تثبت به قاعدة وما ثبت في فصيح الكلام ماذا نقدر له أو نخرجه على القواعد الثابتة فكتاب هنا؟ يقال فيه ماذا انه مفعول لفعل محذوف وهذا الفعل المحذوف يتعلق به كذلك هذا الجار المجرور كتب كتاب الله عليكم او نحو هذا على حسب السياق. ولهذا قال متاول فلا نقول ان كتاب الله مفعول به لي لاسم الفعل عليكم قال ولا يبرز ضميره ولا يبرز ضميره الضمير في اللغه على عده اقسام الضمير في اللغه على اقسام ينقسم باعتبار البروز وماذا يقابل البروز الاستتار الى قسمين بارز ومستتر المستتر ينقسم الى قسمين استتار واجب وجائز والبارز ينقسم الى متصل ومن ومنفصل وهذا من الدروس الأولى لبن مالك ألفية متصل ومنفصل ومستتر واجب وجائز ماذا قال ولا يبرز ضميره مثال جئت اين الفاعل التالت ماذا نقول عنها ضمير متصل إذن هو ماذا فارس مرفوع مرفوع ضم الظاهر على اخره جاء فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو هذا الفاعل هذا الفعل من فهم هذا الفعل اما اسم الفعل فليس له الضمير البارز لا ليس له الضمير البارز ضميره دائما مستتر ضميره دائما مستتر لماذا لانه ليس في قوة ليس في قوة الفعل ولهذا دائما ما لا يعمل أصالة ليس له حكم الأصل ما لا يعمل لا يعمل أصالة يعني ليس فعلا هو اسم فعل هو, اسم هو أي شيء يعمل, عن يعمل ولكن لا يعمل أصالة العمل فيه ليس أصلا لأن الأسماء الأصل أن تكون معمولة لا عاملة ولكنها عملت بالشروط بما انها عملت وتوفرت شروط فانها مع هذا لا تتوفر فيها جميع احكام الفعل او جميع ما يفعله ما يتوفر في الفعل قال ويجزم ولعلكم لاحظتم في الاعرابات السابقه ان الفاعل في صح وفي وي مستتر جوازا اه وجوبا مستتر اذا مستتر وليس بارزا قال ويجزم المضارع في جواب الطلب منه جواب الطلب جواب الطلب عندنا طلب وجوابه مضى معنا هذا في القطر ها نسيتم او انكم تذكرون كيف مضعه لم يمضي آه. أقررت <تصفيق> إذن الفعل مضارع ماذا قال ويدزم إذن جوازم الفعل مضارع مما يجزم الفعل المضارع أنه يقع في جواب طلب sozusagen. أنه يقع في جواب طلب ومنه قوله تعالى نعم قل تعالوا أتلو ها زيد قل لعبادي يقول إذن يقع يجزم في جواب الطلب <تصفيق> تعالى أكرمك فنقول أتلو تعالوا أتلو هذا طلب نقول فيه فعل أمر مبني على <تصفيق> هذه بذاتها مرت معنا في أول الدرس حتى مع ابن مالك وتعالي قال ليس من مرجوح وليس راجع ما موجود تعالوا كيف وقوموا فعلى حذف النون نعم آه. لا ادري اين ذكره ها في الجوازم لا في الافعال وليس في الجوازم هذا هو لا لا يوجد لا يوجد في الأفعال اظنه هو كما قال في النهاء في النواسب لا نعم قل تعالوا أتلو فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزيم نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلو لا أنا لا أقصد هذا أقصد متى ذكرت مرجوحية تعالي في الأمر وهاتي وتعالى وتعالى في الاصح نعم خلاص وجدته وجدته شكرا ها كيف نقول اجلس ماذا نقول تعالوا اتلو محل الشاهي طبعا اتلو متزوم بحذف وجزموه حذف حرف العله تعالوا ماذا نقول عنها فعلون. فعل امر ايه مبني على حذف النون لان مضارعه يتعالون يتعالون فهم طبعا هناك نرجع إلى تعالى أصله التعالي فهم أصله التعالي ثم من حيث الاستعمال صار تعالوا إلى ماذا يدل على الطلب يدل على طلب المجيء واضح تعالوا أتلوا هذا محل الشاهد كذلك منهم ام اكرم كان في المضارع جزم اسم الفعل الدال على الطلب يجزم المضارع فيه اذا وقع في جواب طلبه فهم تقول اعطونا أسماء أفعال تدل على تدل على الطلب أو اذكروا البيت الذي ذكر المصنف مكانك هكذا مكانك تحمدي مكانك تحمدي مكانك اسم فعل امر بمعنى بمعنى المعنى الواضح مكانك الزمي او توقفي او الى غير ذلك يعني لا تتقيدوا بالمعنى المذكور عند بعض النحات مثلا اذا قال مكانك بمعنى الزمي فلا يمكنك أن تغير او والمصطلح مكانك أو مكانك توقف أو إلزم مكانك أو نحو هذا مفهوم هذه المعاني كلها ترجع إلى هذا مكانك اسم فعل الأمر بمعنى إلزمي إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا طلب جوابه تحمدي هذا فعل مضارع والشاهد منه أن هذا الفعل قد جزم لا نقول قد نصب لأنه لا يوجد ناصب إنما موجود ماذا؟ موجود الجازم وهو وقوعه في جواب الطلب أين اعرابه جزما؟ حذفه حذف النون لأن أصله تحمدين فنقول فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف النون لأنه واقع في جواب طلب والياء فاعل عفوا نائب فاعل لأنه مغير الصغة أو مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله فهذا الفعل, الفعل المضارع فيه ماذا؟ جزم إذا وقع في جوابي الطلب تقول صح صح أكرمك صح أكرمك صح فعل اسم فعل أمر معنا اسكت وفاعله مسيطر فيه جوازا تقديره ها وجوبا تقديره انت وهنا كذلك مكانك اسم فعل امر على السكون وفاعله مسدر وجوبا تقديره انت مفهوم تحمدي فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف النون لأنه من الافعال الخمسه والياء فاعل ثم قال إلا هنا لا يوجد إشكال ثم قال ولا ينصب ولا ينصب إذا الفعل المضارع يجزم ولا ينصب من المعروف أن الفعل المضارع ينصب متى إذا وقع بعد الفاء السببيه مثال ها يا ناق سيري عمقا فسيحا الى سليمان الى اسامه فنستريح او الى سفيانه سفيان <سؤال> <سؤال> ممنوع من الصرف اه يا عالميه العالميه وزياده الالف واللام لا ينصب إذن هنا إذا وقع الفعل المضارع بعد الفاء يا ناقو سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فا نستريح الفاء هنا ماذا نقول عنها؟ كيف؟ ما شاء الله. حرف عطف حرف عطف حرف جر لا لا فاء للسببية نعم إذن فلا ينصب مثال ذلك ها مكانك ها لا نسيت نحن في في النصف مم. مثال هنا جواب طلب نعم آه من يطلع مثالا نعم كيف مكانك كيف تحمدينا نعم تفضل مك تفضل مكانك فتحمدينا هنا لا لا ينصب ها لا لا سيري عنقا فسيحا إلى سليمانا فنستري. سيري فنستريح سيري فنستريح واضح سيري فنستريح تعلم فتنجح فتنجح زيد أمثلة كثيرة أو بعد اللام يعني المضارع لا ينصب ابدا بعد اسم فعل الامر بعد اسماء الافعال لا لا تتقيد تتقيدوا بالفعل الفعل المضارع ينصب بعد بعد لا ولكن اذا وقع بعد اسم الفعل فلا ينصب مفهوم هذا هذا هو القاعده التي ارادها المصنف رحمه الله ولهذا نحن تقيدنا بالفعل ضربناها كمثال ثم عكفنا عليها إذا وجد السبب لنصب الفعل المضارعي فلا ينصب إذا كان في جواب اسم الفعل إذا وجد في جواب اسم الفعل ولاحظوا ما قال المصنف رحمه الله قال ويجزم الفعل المضارع في جواب الطلب منه قوله مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب يعني تابع له إذن لا ينصب في جواب الطلب فهم هذا هذا الذي اراده مصلف لا ينصب يجزم ولا ينصب فهم الآن طيب قال بقي الوقت إيه لن ندخل فيه إذن هذه ما هذا ما يتعلق باسم الفعل هيهات هيهات العقيق وصح ايها الكريم ووي لم نمثل لوي اليس كذلك لم لم نمثل نعم ها مثال عن وي نختم به المجلس ماذا قال مصنف هل ذكر ها وي كأن مم. وي لكنها متصلة في المصحف ها وي هكذا في رسمي المصحف متصلة وي وي كأن هكذا كأنه لا يفلح الكافرون وي كأنه نعم خاتمه قصص ويك انه لا يفلحوا الكافرون ويك انه قلنا وي اسم فعل مضارع بمعنى اعجب مبني على السكون وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انا كان حرف تشبيه مبني على الفتح لا ها ها يعمل او لا يعمل اين اسمه الها لا يفلح خبره لا يفلح خبره الكافرون فاعل لي ليفلح الكافرون فاعل يفلح مرفوع رفعه الواو طبعا هذه لا نافيه ليست جاثمة <تصفيق> مثال آخر في واها واها ماذا قال الشاعر واها واها آه. واهن لسلما ثم نعم واهن وها واهن اسم فعل مضارع بمعنى أعجب مبني على الصوكلة محلهم إعراب والفاعل مستتر في وجوبة تقديره أنا لسلمة ها اللام حرف جر سلميس مجرور بالله وجره الكسره المقدره ما مع ظهور التعذر والجار والمجرور ها اين الفتحه اه احسنت برك الله وفيك وجره كسره ها فتحه مقدره او نقول فتحا نيابه عن الكسره لانه منوع من الصرف وهي مقدره ما مع ظهورها التعذر الجار مزرو متعلقة بماذا؟ ها بماذا؟ متعلقة بماذا؟ بهذا. لماذا تعلق بهذا؟ ما تخافش ما تخافش؟ ها؟ لماذا تعلق به؟ لأنه يعمل عمل الفعل. فهم ولا يتقدم المعمول على على اسم الفعل <تصفيق> اعجب لسلما ثم اعجب وأعجب مفهوم فالجار ذو تعلقان به اسم الفعل ثم واهن واها هذه معطوفه على هذه وهذه توكيد لفظي لهذه كيف فهو اين المثال أين هو لا لا هذه واء الندبه فرم فو... واء الندبه مثل يا هذه من أحرف النداء وما بعدها من على النداء وعجبا ووي عجبا أي عجبا أي هي من أحرف النداء وليست وي وي وواهن ووا هذه من أحرفي من أسماء الفعل بمعنى التعجب وي وواهن وواهن هناك و لكن ليست هذه التي ذكرتها في مثالك وعجبا هذه واء الندبه وهي من أحرفي النداء مثال آخر في واهن لا يوجد ضمن المصنف كي بوا نعم آه. و ب ابي انت وفوك هكذا الاشنبي الاشنب نعم يا احسنت لانه صفه انت وفوك نعم صفه لفوك انت وفمك واسم فعل امر مضارع بمعنى اعجب مبني على السكون وفاعله مستثمر فيه وجوب تقديره انا بابي جار ومجرور خبر، أم متعلقان بخبر، أنت ضامير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ الوا حرف عطف فوك معطف على أنت الأشنب صفة لفوك مرفوع رفعه الضمة وفوك مرفوع رفعه الوا وهو مضاف الكاف مضاف مضاف إليه إذن نلاحظ أن الشاعر استعمل اسم فعل و بمعنى أعجب وهو لغة في, في وي لغة في وي هذا والله أعلى وأعلى يكثر ذكر أسماء الفعل أمر المضارع والماضي من يعطيني أمثلة هنا ما راينا وي ووا وواهنت وهيهاتا و وصح وعندنا مه وعندنا عليكم وعندنا مكانكم وعندنا امين وعندنا اوف دفن دفن وعندنا طبعا مه بمعنى اكفف فعل امر اسم فعل امر اوف اسم فعل مظارة بمعنى التضجر كخن كخن اسم فعل أمر بمعنى أترك أو دع زيد باخن باخن بمعنى ها اسم فعل أمر بمعنى <تصفيق> ماذا قلت تخن تخن يعني رأي تا كخن وقال الآخر باخن باخن <تصفيق> نعم اسم فعل أمر بمعنى آه. أين نحن بخن بخن اسم فعل أمر بمعنى آه. لا جميل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن ربح البيع بخن بخن بمعنى حسن هكذا لو قلت حسنا لكان احسن لان اسمع اسماء ماذا اسماء افعال كذلك عليكم ان الزموا امين ذكرتها بمعنى اللهم استجب عن المعنى نعم رويدك نعم بما تمهل كذلك شتانا قلت شتانا بمعنى كيف فرقه آه شتانا هذه لا أظنها أيسن فرقه آه متأكد شتانا ليست منصوبة على المصدرية أنت وجدتها هكذا إيه هذا اللباس سنتاكد ان شاء الله شتانا بمعنى ابحث نعم اختلف او هكذا نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك